لِيَوْمٍ عَظِيمٍ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ فِي يَوْمٍ عَظِيمٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِحَنِ وَالْأَهْوَالِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا لِلْحِسَابِ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ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 هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حقا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لداخل النار يعانون حرها ثم يقال هذا الذي كنت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 من أنه لا حساب ولا جزاء إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أعلمك أيها الرسول ما عليون كتاب مرقوم إن كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص يشهده المقربون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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا شَاهَدُوا الْمُسْلِمِينَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ عَن طَرِيقِ الْحَقِّ حَيْثُ تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وما وكلهم الله على حفظ اعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فيوم القيامه الذين امنوا بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا